جُلودهُم بَدلناهُ جُلودًا غيرَهَا لَذوقُ العذااب إِ اللهَّه كََ عزيزًا حَكيمَا والَّذينَ آمَنوا عملِلُ الصَّالحاتِ سَنُ دَخِلهُم جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَإِنْ تُدْخِلُهُمْ ظِلًّا Allah yakmurkum an tuhu addu al amanaati ila ahliha wa iza hacamtum bayna annaasi anta hakmu ubil aladl inna Allah nima yaibhukum bih inna